نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل نودا للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد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 والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إ ل ا أ و ل و الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا إنك ج م ع ا ل ن ا س ل ي و م ل ا ريب فيه إ ن ا ل ل ه لا ي خ للعلوم ف ا م ي ا ا د إن ذ ي ن ك ف ر ا لن أ م و ا ل ه م و ل ا أ و ل ا د ه م من الله ش ي ئ ا و و أ ل ه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 وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ة في فئتين التقتا ف ئ ة تقاتل في سبيل الله واخرى أ خ ر ى ك ف ر ة و أ ك ا ف ر ة يرونهم م ث ل ه م ر أ ي ا ل عين والله يؤيد ب ن ص ر من يشاء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 وصابرين ا ل وصادقين ا ل و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالاسحار شيد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل م ل ا ئ ك ة والعلم أ قائما بالقسط ص العزيز ا ل ح ك ي م إ ن ا ل د ي ن عند ا ل ل ه ا ل إ س ل ا م و م ا ا خ ت ل ف ا ل ذ ي ن أوتوا ا ل ك ت ا ب إلا م ن بعد ما ا ج ء ه م ا ل ع ل م ب ي ا ء الله فإن ا ل ل ل ه سريع ا ح س ا ب ى ف إ ن حجوك فقل أ س ل م ت وجهي لله ومن ا ت ب ع ا ي وقل للذين أ و ت و ا الكتاب و ا ل أ م ي ن أ س ل م ت م ف إ ن أ س ل م و ا فقد اهتدوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك ا ل ب ل ا غ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين, بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس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 تفعل قل ل وإلى نفسه ان ل ل المصير ه إ تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوه يعلمه الله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 والله قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين إن إبراهيم ونوحا الله اصطفى آدم ونوحا وآل وآل آدم عمرا ب ع ض ه ا من بعض والله س م ي عليم ع إذ ق ا ل ت ا م عمران ر رب نذرت أ ة إني ل ك ما في بطني محررا في ف بطني ب ت ق ل مني إنك أنت ا ل س م ي ع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليست ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غ ن ا م وقد بلغ لي الكبر و ا م ر أ ت ي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آ ي ة قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ث ل ا ث ة ايام إ ل ا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي و ا ل إ ب ك ا ذ ق ا ل ل ل ت ا ا م ر ايها الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وما كنت لديهم إ ذ يلقون أ ق ل ا م ه م ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إ ذ يختصمون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 فيكون ويؤلمه ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ا ل ترجعون و ا ا ة و ل إ ن ي ر س و الى إ بني إ س ر ا ئ ي ل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم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 ف موسوعه ذ النابلسي ت ق م ف للعلوم م ا أ ح ي س ى منهم ا ف ر ق ا ن ن أ ص ا ر ي إ ل ى ا ل ل ه ق ا ل ل ا ا ح و م ي و ن نحن ن أ ص ا ر ه انصار الله آ م ن ا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آ م ن ا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إ ل ى يوم القيامه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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا ن س ء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 فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إ ل ان الله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 أهل الكتاب م و ي ض ل و ن و م ا ي ض ل و ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ع ر و ن يا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ت ك ف ر و ن ب ي ا ت ا ل ل ه و أ ن ت م ت ش ه د و ن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 قل إ ن الهدى هدى الله أ ن يؤتى أ ح د مثل ما أ و ت ي ت م أ و يحجكم ا و عند ربكم قل إ ن الفضل بيد الله ي ؤ ت ي من يشاء والله واسع ع ل ي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أ ه ل الكتاب من ان ت أ م ن ه بقنطار يؤدي إ ل ي ه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 وبما كنتم ت د ر س و ن و ل ا ي أ م ر ك م أن ت ت خ ذ و ا الملائكة ا و ل ن ب ي ن ر ر ب ا ا ب أ ي أ م ر ك م ب ا ل ك ف ر بعد إذ أ ن ت م مسلمون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 ق ا ل و ا أقررنا قال س و ش ه د و ا و أ ن ا معكم من ا ل ش ه د ي ن فمن ت و ل ى ب ع د ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م ا ل ف ا س ق و ن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 إ س ح اسماء ق ويعقوب و ا ل أ ب ا ط و أوتي موسى وعيسى الله ن ن من ب ربهم ي و ا نفرق بين ن أحد م م مسلمون ومن ونحن له ا ل إ س ل ا م د ي ن فلن يقبل م ى وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول ح ق وشهدوا ان الرسول ح ق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أ و ل ئ ك جزاؤهم أن عليهم, ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 موطن فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 و موسوعه ا ل ن و ا تكونوا ا ل س ي ن للعلوم الاسلاميه اسماء الله م ع ذ الحسنى موسوعه النابلسي ل ل ز ل و ج م ا ل ا س ل ا م ي م ا ن ك م ف ذ ا ء ا ل ع ذ ا ب بما ك ن ت تكفرون م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 وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين ن إ الذين ك ف ر و ا لن س و ع ن ه م م أ و ا ل ه م و ل ا أ و ل ا د ه م من ا ل ل ه شيئا و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خالدون معيون مثل و ف ق و ن في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت ح ر ف قوم ظلموا انفسهم ف أ ه ل ك ت وما ظلمهم الله ولكن أ ن ف س ه م يظلمون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 ف ا ت ق و ا ا ل ل ه ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ز ل ن ب ل إ ن تصبروا وتتقوا و ي أ ت و ك م من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف, بخمسة آلاف من ا ل م ل ا ئ ك ة مسومين وما جعله الله إ ل ا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 ولله م ا ا في ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر يغفر ض ن ا ء و ي ع ذ ب من ي ش ا ا ء و ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا لا ت أ ك ل و ا الربا موسوعه ض ع ف ا ت ا ت ق ا ل ن ا ر ا ل س ي أعدت للعلوم ك ا ف ي ي ن و أ ط ا ل ه الاسلاميه و ل ل ع ت ر ح م وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وجنه عرضها ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 ص ا ب ه م في س ب ي ل الله و م ا ض ع ف و ا وما ا س ت ك ل ن و ا والله ي ح ب ا ل ص ا ب ر ي ن كان وما و ق ل ه م إ ل ا ق ا ل و ا ر ب ن ا اغفر ل ن ا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أ اعقابكم, أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثم كونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إ ذ ا ضربوا في ا ل أ ر ض أ و كانوا غ ز ا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ح س ر ة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 ولئن متم ت أ و قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الارض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 وما كان لنبي أ ن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 عند ر ب ه م ي ر ز ق و ن و ل ا تحسبن ا ل ذ ي ن ق ت ل و ا في س ب ي ل ا ل ل ه أ م و الاسلاميه ر فرحين ز ق و ن بما ا ت م من الله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 إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافوا ل ن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا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 الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا أ ل ا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان ت أ ك ل ه النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات, بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه ة ا ل م و ت كل ل نفس ذائقة ا م و ت و إ ن م ا ت و ف و ن أجوركم ا ب ل س ي م للعلوم الاسلاميه ن ا ل لتبلون في أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م ولا تسمعن من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ف و ا اذى كثيرا و إ ن تصبروا وتتقوا ف إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر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 فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم من ذكر أ و أ ن س ى بعضكم من بعض فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ و د و ا في سبيلي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 وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ك م وما أ ن ز ل اليهم خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لهم ا ج ر ه يا أيها الذين آ م ن و ا ص ب ر و ا و ص ا ب ر و ا و ر ا ب ط و ا و ا ت ق و ا ا ل ل ه ل ع ل ك م تفلحون